لا ذلك ك ر ا ل ل ه ذ هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من ه ا د أ افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل, اني عامل فسوف تعلمون من ي أ ت ي ه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي إ ل ي ك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم وينذرونكم ُ لقاء يومكم هذا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 وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد, ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين